a h a h a h a h a h a h a h a h a、ah, a、ah. جاذبيني الدمعه يحكي شجني واسكوبيها في كوس الوهن ي ل و ع ت ن تكوي طوي الكفن ي لوعه تكوي طويه الكفن ي عادت ا ل أ ح ل ا م ما بين الثريا كف بؤس وظلاما سرمديه هل ترانا ل ق ف ق ي د المجد حيا هل ترانا ل ق ف ق ي د المجد حيا هل ترانا ل ق ف ق ي د ا ل ي ا ا ن ا ل ق ف ق ي المجد حيا ه م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م كم دهمنا في غمار ا ل ن ز و ة وبلينا ا بالهوى والشهوه امتي <متحدث> يا لي شقاء الخيبه امتي <متحدث> يا لي شقاء الخيبه امتي <متحدث> يا لي شقاء الخيبه بسمه تكل على وجه الصباح تتهادى بين شجو ونواح أردي ف و ه اردفها ا ل ب ش ى في ي ج الميراح أردي و ا ل ب ش ر ى في جيد المراح